الا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاثقى الذي يؤتي ما له يتلك وما لاحد يعاده من نعمه تجزاء الا افتراء او جهره الاعلى ولن سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجانا وزعت ربك وما قلا ولا الآخرة لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأمرك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 فإذا فرغت خنصد وإلى ربك فوادا